والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها مِنْ كل زوجهم بهيج تبطرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبثنا به جنات وحب الحصيد وَالنَّخْلِ ذَاتِ السِّقَاطِ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْقُرُونُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنَ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تبع كلهم كذب الرسل فحقوا عيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبسهم من خلق جديد